فلا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلب أنكم في جذوع النخل، ولأصلب أنكم في جذوع النخل، ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا فطايانا وما أكرهتنا عليه من السكر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا